انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا إِنَّ لك في النهار سبحا <طويلا>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 السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أن كَتَقُومُ عَدْنَا مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ مَا احصوه فتابع عليكم فقراؤوا ما تيسر من القران عليم ان سيفون منكم مرضى واخرون يضربون في الاض يبتغون من فضل الله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 أنفسكم من خير تجدوه إن الله هو خير وأعظم ما واستغفر الله إن الله غفور رحيم